فضل الشيخ عطية يحرص الكثيرون على صيام شهر رجب وشعبان ووصلهما بصيام شهر رمضان نود أن نعرف ما فضل الصيام في شهر رجب وشعبان وغيرهما من الشهور غير شهر رمضان ثم نود أن نعرف هل يشرع صيام شهري رجب وشعبان بتمامهما ثم صيام رمضان بعدهما ونرجو توجيها النصح لمن أراد الصوم فيهما إن الصيام المفروض هو صيام شهر رمضان وصيام النذر والكفارات وما عدا ذلك فمستحب والرسول صلى الله عليه وسلم رغب في صيام التطوع بمثل ما جاء في صحيح البخاري ومسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفة ومن الصيام المستحب الصيام في الأشهر الحرم التي منها شهر رجب فشهر رجب يسن فيه الصيام لأنه من الأشهر الحرم ولم يرد حديث صحيح ولا حسن بخصوص ذلك وكذلك الصيام في شهر شعبان وردت فيه أحاديث صحيحة منها ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شهر شعبان بل كان يصومه كله احيانا وجاء في رواية تقول في سبب ذلك تعظيما لرمضان كما روى النسائي أن أسامة بن زيد سأله صلى الله عليه وسلم لم ارك تصوم في شهر ما تصوم في شهر شعبان فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وانا صائم وصيامه كله أو أكثره لمن وصل النصف الثاني بالنصف الأول أما الذي لم يصله فيكره أو يحرم أن ينشئ صياما في النصف الثاني لحديث رواه أبو داود وبه أخذ الشافعي كما جاء النهي عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان لحديث رواه الجماعة لا تقدموا يعني لا تتقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصوم ذلك اليوم هذا ولم يرد حديث مقبول يقول إن صيام رجب وشعبان صيام الشهرين ووصل هذين الشهرين برمضان لم يرد حديث مقبول يقول إن ذلك بدعة مذمومة فالصوم في رجب وفي شعبان مشروع كما قدمنا الأول لأنه من الأشهر الحرم والثاني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أن هناك توصية بعدم الإرهاق وتكلف الإنسان ما لا يطيق ففي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإذا كان في صوم الشهرين إرهاق يؤثر على صيام رمضان كانت تتابع مخالفا للحديث ويكره أن يكون ذلك عن طريق النذر فقد يحصل العجز ويكون المحظور ومن استطاع بغير إرهاق فلا مانع مع مراعاة إذن الزوج إذا أرادت الزوجة أن تصوم هذا التطوع ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه والله أعلم